الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فمع الدرس الخامس من كتاب البحر الرائق والموضوع أحوال القلوب وأقسامها ومداخل الشيطان أي إلى القلب وأرجو أن ينفعنا الله تبارك وتعالى بهذا الدرس وغيره من الدروس وأن يجعله نورا وبصيرة وزادا على الطريق القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث في صحيح البخاري وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله يعني إذا بين أهمية القلب فيقول ابن رجب هذا في إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بالجوارح واجتنابه للمحرمات والتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله وخشيته صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من حذرا من الوقوع في المحرمات وإذا كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى فسدت حركات الجوارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع الهوى القلب يعني في رسالة بتوصل إن الصلاح صلاح القلب فتنصلح الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهو ألا وهو القلب فلما علم إبليس أن المدار على القلب أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات طيب هي حرب إبليس واضحة لكل واحد إن هي حرب على القلب ده واضح جدا يعني حرب إبليس حرب على القلب وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن طريق الله تبارك وتعالى وأمده بأسباب الغي حيث يقطعه عن التوفيق ونصب له مصايد وشرك وحبائن فما إن سلم من الوقوع فيها ما لم يسلم من أن يحصل له بها تعويق يئم يوقعوا رجعوا أو يعوقوا فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بأربعة أشياء سكنات أربعة التحقق بذل العبودية وحتى يحصل للعبد الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطة فهذا الهدف حقيقة يعني المسألة ما هوش درس مسألة امتحان ومعهد لا هي مسألة مسألة نجاة سألت نجاه واستفادة فالقلب ينقسم من حيث الحياة إلى ثلاثة أقسام سليم وميت ومريض طيب اختار اختار لك قلب اختار لك قلبا عندنا ثلاثة أنواع من القلوب والاختيار بمشيئتك قلب, قلب مريض قلب سليم قلب ميت نعوذ بالله من مرض القلب وموت القلب ونسأل الله نرزقنا قلوبا سليمة فما هو القلب السليم وما معنى سلامته هذا القلب السليم هو السالم الذي قد صارت السلامة صفة شابتة له فما معنى سلامته معناها أنه سلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه اثنين سلم من كل شبهة تعارض خبر الله ثلاثة سلم من عبودية غير الله وخلصت عبوديته لله تعالى وحده إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخبات وخشية ورجاء وخوفا وخلص عمله لله فإن أحب أحب لله وإن أبغض أبغض لله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله أربعة وسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من الانقياد والتحكيم لكل من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقد قلبه ويعقد قلبه معه عقدا محكما على الاعتمام والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره في الأقوال والأفعال ده القلب السليم وصفاته القلب الميت هو الذي لا حياة فيه فلا يعرف ربه واقف مع شهواته ولذاته إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه فالدنيا تسخطه وترضيه والهوى يصمه ويعميه ومخالطة صاحب هذا القلب، مخالطة صاحب هذا القلب الميت، مخالطته سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك. وكذلك صاحب قلب مريض يعني هو الأمراض بتعدي بالنسبة أمراض القلوب يعني ممكن سفر مع واحد بخيل ترجع بخيل سفر مع واحد كريم ترجع كريم. القلب المريض قلب له حياة وبه علة تمده مدتان هذه مرة وهذه مرة وهو للغالب عليه منهما إذا زادت مادة الحياة زادت سلامته حتى يشفى بإذن الله وإذا زادت مادة المرض زاد مرضه حتى يهلك أو يهلك فهو ممتحن بين داعيين داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة وداع يدعوه إلى العاجلة فإذا استجاب لداع الله زادت صحته وإذا استجاب لداع العاجلة زاد مرضه فقد تبين الطريق وتبين الداء وتبين سبب زيادة الدواء وسبب العلاج فهذا داع يدعو إلى الله من استجاب له زادت صحته وقوته وهذا داعي يدعو إلى العاجلة والدنيا فمن استجاب, استجاب له زاد مرضه وقسم الصحابة أيضا القلوب إلى أنواع أخرى أو طريقة أخرى وهي قريبة ولكن بتوضح من جوانب أخرى معاني جديدة فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن قلب متجرد لله ليس فيه شبهات ولا شهوات ولكن فيه نور الإيمان دخله مثل السراج مثل الشمس وليس السراج يعني مجرد مثلا مصباح أو كذا سراج الإيمان مثل الشمس يزهر يعني الضوء فيه قوة قوة القوة قوة الإضاءة مثل النجم الذي أو مثل الشمس التي كأن الضوء يتجدد يزهر وقلب أغلف فذلك قلب الكافر يعني مغلف مربوط مقفول مغلق فلا يدخله الإيمان وإنما هو مغلق على ما فيه من الكفر لا يخرج منه الكفر ولا يدخل الإيمان قلب أغلف وقلب منكوس اتفتح ودخل الإيمان فهو مفتوح ليس مغلوق وإنما انتكس انقلب فخرج وانسكب وانكب وسقط منه الإيمان وبقي منكوسا مقلوبا لا يدخله نور الإيمان وإنما تدخل الأبخرة التي تعلق به مثل الصفات الرديئة قلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فهو منكوس القلب منكوس الفطرة منكوس التصور وقلب تمده مادتان مادة إيمان لا هو مغلوق مقفول ولا هو مفتوح فيه السراج الذي يزهر. تمده مادة مادة إيمان ومادة نفاق. فهو للغالب عليه منهما إذا استجاب لذاع الإيمان زادت مادة الإيمان وشفاءه وسلامته وقوته. وإذا زادت مادة النفاق زاد مرضه وسقمه وضعفه. هذا بالنسبة لتقسيم الصحابة للقلوب مداخل الشيطان إلى القلب فسبب فساد القلب إما النفس الأمر بالسوء يستجيب لها وتمسك الزمان أو الشيطان الشيطان يدخل القلب إما ليسرق وإما ليفسد وإما ليسكن فيدخل ليسرق الحرامي يدخل عارف أن الوقت قصير ولازم يدخل في وقت غفلة ويأخذ ويطلع فإنه لو انضبط يعاق فيبقى المؤمن اليقظ اللي بيحفظ قرآن ويذكر الله ويطلب العلم وتحسن أخلاقه وكذا تحدث منه غفلة يدخل الشيطان يسرق يوم يصحى من الغفلة دي يجد حاله الإيمان نقص. وين اللي حصل؟ السرقة هو السرقة وناي أو يفسد الغفلة زيادة هو دخل وبعدين إيه؟ لسه صاحبه ناي صاحب القلب ناي. فيفسد يعني لا لا يكتفي بالسرقة فقط. فيغير الصفات يباه هو كان حليم وبل طويل. وبعدين تقول إيه اللي حصل له بقى بيغضب بسرعة أو بيفعل بسرعة كان كريم وسخي وبعدين بقى إيه بقى بخيل كان بيوفي بالوعد وبعدين بقى بيكبر دماغه يعني مسألة يوفي بالوعد ده زار كان كلام كده يعني ناس اللي يعني كلام فيه تعزماه إنما الكلام الجديد دلوازي إنه ممكن يعني إيه المداراة وقلب فلان ويعمل فلان إيه اللي يتغير في حصل إفساد في القلب بسبب كثرة الغفلة دوامها أو تكررها أو ليسكن الشيطان يدخل علشان يسكن فطبعا كونه أن يسكن يبقى لازم يحس بالأمان فيعشش ويفرخ ويبيض فهذا نعوذ بالله يصير شيطانا من شياطين الإنس اللي قلبه ده فسد لدرجة أن الشيطان يسكن فيه لا يطرد منه مداخل الشيطان إلى القلب هل هي وضحة هي خفية فكيف تكتشف مداخل الشيطان الذي يكشف مداخل الشيطان هو نور البصيرة نور البصيرة يكشف مداخل الشيطان ومداخل الشيطان وأبوابه ما هي إلا صفات العبد وهي كثيرة وسوف نشير إلى أهمها فمن مداخل الشيطان إلى القلب الغضب والشهوة وده واحد واتنين إن تزود كمان ثلاثة الهوى وده أخطر مدخل يبقى الغضب والشهوة والهوى، ونذكرها كذا يعني إجمالاً أولاً، والحسد والحرص والشبع والعجلة والبخل وخوف الفقر والحمية للتعصب للمذاهب وسوء الظن بالمسلمين. هذه يعني بعض أو, أو أهم مداخل الشيطان إيه معنى بقى مداخل الشيطان فمعناها إنك تحس بالشيطان وهو داخل إن القلب له مداخل هل مغلوقة مأفولة يحس نشطل ما يجي يدخل فلا يستطيع الدخول أم أنها مفتحة ولو كانت مفتوحة هل عليها حراسة فأنا أفهم إن المداخل مفتوحة ولكن محروسه ولكن محروس فكان الحراسه هي التي تغلق يعني بمثابه اغلاق المدخل يعني هو المدخل مفتوح ولكن محروس فالحارس واقف ومعه سلاح والشيطان بيمر فلا يجرؤ ان حتى يلتفت لانه ممكن يصاب الحارس نايم ما معاهش سلاح يدخل الشيطان على طول فهل تشعر به إذا دخل إنه لما بيدخل مش المسألة إنه يدخل فقط ده الخطر فيما بعد دخوله لما يدخل وهذا الخطر ليه لأنه بيدخل من هوى النفس يعني لو فرضنا إنه واحد بيحب يبص للنساء نفسه الأمر بالسوء بيتمتع بيمد النظر فجاءت مرأه يبقى ده مدخل من مداخل الشيطان النفس تهوى فينظر مجرد النظرة دخل الشيطان مع النفس التي تحب هذا الأمر فيصور ويزين ويمني ويرغب ويحبب يعني بيفعل بعد الدخول مفاسد عظيمة جداً جدا فيدخل يفسد ينهب قد يصعب طرده وتعذر التغلب عليه ليه لأنه قد يدخل من هوى النفس فكأنه مع النفس الأمر بالسوء فتزداد المصيدة يعني هو دلوقتي داخل من باب الغضب والنفس وقع عليها ضرر أزى واحد شتمه فغضب الشيطان داخل يقول له, يقول له ضربه يبقى بينصر بيقف جنبه يقول له ليه يعمل فيك كذا يبقى النفس مع الشيطان تزداد الغفلة وتزداد المصيبة هل هو شعر شعر بدخول الشيطان وأنه هو الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف إذا شعر بذلك يسهل التغلب عليه وإذا لم يشعر ازدادت في المصيبة فمدخل الغضب والشهوة والهوى من أعظم مداخل الشيطان ضررا على القلب فالغضب يغطي العقل والشهوة تغطي العقل والهوى يغطي العقل يعني يطمس نور البصيرة فيصير العقل ينتكس فيصير آلة للنفس والشيطان انت جالس في الوقت قدام آلة كمبيوتر آلة حسبة بتدي لها مسألة بتدي لك الحال فيصير العقل عبد مستخدم يستخدم للهوى والغضب والشهوة فسبحان الله الخطورة أن لا تشعر بالشيطان والخطورة أن تكون نفسك فيها صفات توافق مدخل الشيطان والمطلوب منك أن تغلق هذا الباب بأن تنظر في الصفات التي هي مداخل الشيطان فتقطع عن القلب أثر هذه الصفات فكيف ذلك؟ سنقول إن شاء الله من الأبواب العظيمة الحسد والحرص واحد وجد عنده حسد إيه الحسد ده يشعر به في نعمة أصابت جار هو جاره وبعدين فجئ إني هو يعني قالوا دخل كثير وبعدين هيبتدي يبني أو يشتري هما الاثنين يعني حالهم واحد وبعدين بس ده يعني وفتح له باب من باب الرزق واسع فيبتدي يشتري ويظهر عليه أثر النعم فيجد ألم ألم في قلبه ألم وهذا الحسد وتحسر وتأسف ولا يدفع هذا الشعور ده مدخل فيأتي هذا الحسد ممكن يكرهه فيه لأي سبب مش يقول له الشيطان بقى كرهه لإن هو فتح له باب رزق هيكره فيه لأي سبب ممكن يقول له سلام عليكم ما يردش عليه يقول له ده بيتكبر عليك أي سبب لأنه عنده استعداد صار عنده استعداد إنه هو يستجيب لوسوس الشيطان الحرص الحرص هو الآفة إيه مسألة الحرص دي الغنى ما هوش مذموم المال لا يذم لذاته والغنى لا يذم لذاته وإنما المذموم الحرص المال يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر الإنسان لما يكون عنده حرص على جمع المال بيتحول الأمر إلى مضرة ومفسدة بسبب الحرص يشغل عن الصلاة يشغل عن الذكر يشغل عن الحلال يشغل عن الواجبات يشغل عن صلة الرحم يتحول وقته في طلب المال حرص ولذلك قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها ولم يقل فسعوا فإذا قضيت صلافها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فالإنسان لا يمنع من طلب الرزق والمشي في طلب الرزق وإنما يمنع من الحرص لأن هذا الحرص لا يزيد الرزق وترك الحرص لا ينقص الرزق الرزق مقسوم وطلب الرزق مشروع فأنت إذا سع إذا مشيت في طلب الرزق بدون حرص يعني بدون هم بدون انشغال بما لا في يدك أنت فتحت محل يا ترى بيع يا ترى هيجذبون يا ترى تتباع ذيها تخسر ذا حرص أنت فتحت أسباب متوكل على الله يأتي معاد مثلا الصلاة تغلق وتروح تصلي متوكل على الله في الصلاة منتش مشغول بهذا الأمر جه الزبون أخذ ما فرحتش الزبون ما أخذش لم تأسى لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك وإنما أنت مطمئن أن كل هذا مسائل مقسومة وأنت مطلوب منك صرف هذه النعمة في وجوه الخير شكر الله تبارك وتعالى بمقابلة النعمة بالشكر والإحسان وأن تعلم أن الفضل لله سبحانه وتعالى وأن تنفق هذا في وجوه الخير وأن تكون على يقين أنك تقدم للآخرة وأنك يعني زائل وهذه النعمة زائلة إن آجلا أو عاجلا فتغالب الحرص وجود الحرص بيجعل الحب والكره للمال وال والغفله تعشش في القلب فالحرص باب يفسد القلب ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بأفسد لها من حرص المر على المال والشرف لدينه فالدين مثل الغنم والحرص مثل الذئبين الجائعين فيدخل الحرص على المال والشرف عايز بأنه منزلة عند الناس وعايز عنده مال كثير حريص على كده هذه الصفة صفة الحرص مثل الذئب فتفسد الدين بسبب الحرص وليس بسبب الجاه ولا المال قد يكون عندك مال ودينك قوي وعندك جاه ودينك قوي لأنه لا يوجد صفة الحرص فاصفة الحرص على الدين، صفة الحرص على الجاه متجع الإنسان لا يستطيع التواضع، لأنه حال الإنسان لو يعني احتقره أو كذا يغضب، حسن هو بيهد شيء هو بيبنيه وإذا فقد المال يغضب يحزن إنه بيشعر إنه هو هينهد، ومن أبواب مداخل ومن مداخل الشيطان الشبع. يعني يزين لك الطعام يزين لك الطعام تبص لقيك في الآخر أنت ندمان لأنك أكلت كثير لأن هذا الأكل الكثير سيتسبب عنه بالنسبة للمؤمن أحوال كثيرة بإما كسل عن العبادة أو نوم عن العبادة أو زيادة الشهوات أو كذا من الأمور التي تخالف النشاط والدين حتى لو كان طبعا الأكل حلال لأن الحرام هذا أمر آخر يفسد يطفئ نور القلب ويطمس نور البصيرة وكذلك العجلة العجلة هذه صفة سيئة جدا نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا ويزكي أنفسنا العجلة أنت خطبت متأخرين عليك في الرد يقول لا هم يردوا يا أي لا في العجلة دي لأن فيها تعجل الشر لأن في التأني خير المتعجل يخطئ فالمتأني ينجو فالإنسان إما يستعجل الشيطان بيدفعه دفعا حتى لا يتروى ليه لان في التروي اكتشاف لسبل السلامه فلما يتعجل يبقى ضمن الشيطان وقوعه في الضرر والشر إن عرفت إن كده فيه باب تفتح الشيطان هيجي داخل بمنتهى السهولة مين اللي يأذله النفس داخل يعمل إيه داخل يولع فإنت دلوقتي لو نفسك زكية وإيمانك قوي وفي قلبك تقوى هتكتشف إن اللي جاي ده يدخل وبيؤمر بزيادة السوء والانتقام الشيطان فلما تكتشف تقول أعوذ بالله مش هتراجين يقول الله تعالى إن الذين التقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لأن هم مسهم طائف لأن هم في غفلة غافلو فمسهم طائف فتذكروا فأبصرو أي الحق لي هم في الحال دي لأنهم متقين إن الذين التقوا فإذا فقدت هذه الصفة وا كانت التقوى ليست في القلب، فإذا مسه طائف من الشيطان لا تذكر، لأن ليس في تقوى، ولا يبص، بل يأخذ الشيطان زمامه، فيطلق أو يظلم أو يقاتل وشاجر أو يبخل أو يحسد كل مشيء. أو يتكلم في التليفون وينتظر المكلمة ويتابع أو يقع في الفواحش أو في مقدمات الفواحش كل هذا بسبب أنه لم يفطن إلى مدخل الشيطان وأن التقوى ليست في قلبه ذات وزن ضعيفة ومسألك الشهوة إذا حركت المعصية أو المنكرات شهوتها صور نساء كلام أي موقف من المواقف يعني ممكن إنسان يكون ماشي في السوق يخبط في امرأة تقع نظره على شيء مما يثير الشهوات في بعض الناس بيتطوع بعض لما يكون في الخلوة يدخل على مواقع مثلا كده وتفرد ثم تستثار شهوته شهوة يبقى دخل الشيطان دخل يزيد هذا, هذا الكرب ثم يشتكي ذلك الشخص إنسان شعر بالشهوة ينظر ويتأمل ويتفكر ويراقب ما هي الأوامر التي تأتي بعد الشعور بالشهوة ممكن يأمره بالخيانة يأمره بالخلوة يأمره بيرسم له طريق تحقيق الشهوة يبقى فيش تحقيق دخل بسبب الشهوة ما المطلوب الحراسة أن يتفطن لمدخل الشيطان كيف يطرده لا ينتظر من النفس الأمر بالسوء هذه أن تطرد الشيطان ده هو يحارب الاتنين يحارب النفس الأمر بالسوء ويحارب الشيطان كيف ذلك بحاجتين اثنين حاجة الأولى وهي أهم شيء قبل أن تأتي الشهوة قبل أن تأتي الشهوة لازم يكون عنده سلاح يعني أنا عندي مال وعندي حاجات غالية أرخص سلاح عشان لو حصل عليها هجوم أحطي إيدي أطلع السلاح يبقى فيه قوة كبيرة لدفع الهجوم إنما عندي حاجة غالية وما عنديش سلاح يأتي الشيطان ليسرق أو كذا يبقى خلاص هيسرق فيبقى حاجة قبل الهجوم أن يتسلح في التقوى. يبقى الإيمان يقوى فإذا جاءت الشهوة وجد قوة الإيمان يستدعي قوة الإيمان للحرب حرب النفس إن النفس هذه التي تتمتع بالشهوة والشيطان يأمر وينفخ فإذا استدعى حارس الإيمان وجده قويا يعني لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتأثر به لو قال أصلي ركعتين يصلي لو قال أدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل يعني يجد مدد لأنه يشعر بالشهوة أو بالغضب أو بأي مدخل من مداخل الشيطان وعنده إيمان فيستدعي وزع الإيمان يقول أعمل إيه أتصرف إزاي فيجد ناصرا ومعينا أما لو العكس لأن النقطة الأولى دي ليس موجودة تقويت وزع الإيمان ووجود التقوى يوم تأتي الشهوة نظرة أو أي شيء أو يأتي الغضب يجي يستدعي وزع الإيمان لا يستطيع أن يذكر بعض الناس يقول له اتق الله ده أخوك اتق الله ده حرام لا يجد أي قوة للانتصار على النفس الأمر بالسوء والشيطان بل يجده مغلقا تماما يعني لا يفكر إلا فيما يوحي به الشيطان إليه وبعدين إذا كانت شهوة حرام وقضاها وانطفعت الشهوة يندم ويتحسر ويتعجب هو ليه ما بينتصرش على نفسه في غلبات الهوى لأن إيمانه في الأصل ضعيف يبقى الحل حكتين الأول قبل المحنة يقوي الإيمان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قبل ما يحربونه النفس والشيطان يقول الشيخ رحمه الله سد مداخل الشيطان بتطهير القلب من الصفات المذمومة وهذا يعني أمر طويل فأصول هذه الصفات المذمومة فإذا هو يعني سد هذه المداخل فكان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ممكن يعد كده وإذا أراد أن يمنع دخول الشيطان أصلا واجتيازه إلى القلب فعليه بذكر الله تعالى لإكثر من الذكر ولكن لا ينفع الذكر إلا بعد عمارة القلب بالتقوى فإذا عمر القلب بالتقوى ينفعه الذكر إذا مسه طائف من الشيطان فإنه يتذكر وما معنى تعمير القلب بالتقوى يعني أعمال الإيمان أعمال الإيمان يعني الصيام صلاة أعمال الإيمان وهو في وقت الرخاء يكثر من الطاعة والذكر والعبادة وقراءة القرآن والتفكر أعمال الإيمان هذه هي مفهوم التقوى فالقلب الخالي عن قوت الشيطان العامر بقوة الإيمان إذا هجم عليه الشيطان ينزجر الشيطان بمجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجل بمثل مثل واحد يعني جالس ممعاش أكل يحبه كلب والكلب مره جعان عايز يأكل هو ما ماشى أكل أصلاً للكلب ماشى أي حاجة تعجب الكلب قال امشي فايمشي لأنه لم يشم أي رائحة يطمع فيها فهذا خالي من قوة الشيطان قوة الشيطان الهوى والشهوات عامر ب بالإيمان فكلمة امشي دينا زي مثلاً واحد سلاح يضربه يقذف بحجر فاليد الساعد قوي والحجر صلب قوي فبيقول امشي كلمة امشي دي زي كلمة اسكت لواحد غلطان الواحد هتقول ل... ل... لابنها اسكت ما يسكتش ده انا هعمل وسألوه ممكن تضربه وما يسكتش برضه وبعدين يجيبه مجرد بس يجي بقى ممكن يسكت او لو كان موجود يقول له اسكت يوم سكت على طول هو ايه كلمة اسكت دي وكلها اربع حروف بس في قوة مع الاب اقوى من الام فقوة الايمان في طرد الشيطان لا اثر كبير جد كلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الكلمة بقوة الايمان تؤثر هذا هو زجر الشيطان ان يكون خالي القلب خالي مما يطمع فيه الشيطان يبقى واحد بقى كده ايه شاف واحدة وملتح وبعدين غض بصر بس هو غضت بصره بصر عينه انما هي في قلبه من جوه وبتكلمه وهو بيتكلم بقى ايه الكلام بتاعه بقى اتق الله لا ده ما يصحش هو بقول ايه هل من مزيد يبقى كلمة اتق الله وده ما يصحش هيتأثر فيها لأنها حاسة بإيه بهل من مزيد صح كده أهو ده بالضبط كده يكلم في التليفون أو يواجه أي موقف ينكر باللسان كلام اللي أحسن وحاسس أن يعني غرآن وضعيف خالص وبقول كلام الزكر كله ولا نفع معها ولا نفع معها لأنه بالعب على بعض هي خينة وخاي للقلب في مطمع شم رائحة الشهوة حس انه هو مائل لها واقع خالص وهو حاسس انه هي هجم عليه لا كلمة اتق الله ده ولا بتدخل في قدناه انما تعالى واحد قلبه طاهر طاهر وعنده ايمان ودي جاء لسه مش عارفة حاجة إن ايه في قلبه تهجم عليه قذيفة يعني رصاصه طلعت عين حمره كده طلعت مش ما بتصلهاش تروم منكمشة ومشي على طول حس كده ان ايه حس ان هي هتتحرق وهي كلام بس احوال قلب صدق مع الله تبارك وتعالى فواحد بيقول ايه في واحدة يعني انا بتكلم عن نت وبعدين يعني ايه ضعتها للإسلام وبعدين عندها مشكلة والله نط... كنت بصلي بالليل وادعي لها قلت له بس انت سيبها لله وخلاص هو بقى يعني عمال يدعي لها طب ما تسلم وبعدين هي شكلها ايه وبعدين طب يعني ايه, ايه راكب على نفسه راكب على نفسه في شهوات وهي حاسه وهي ايه شابه وهو شاب وعمالين يتكلموا كلام بالدين وخطاب الهوى شغال القلوب شغالة خطاب معروف مفهوم شفرات والكلام اللي في الدين ده عمز الحجاب والستار لازم يقف مع نفسه وقف صادقة وينظر في قلبه فلا بد أن يتطهر القلب من قوت الشيطان ويعمر بزاد الإيمان قال صلى الله عليه وسلم في القلب لما تان لما من الملك إعاذ بالخير وتصدق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى وليحمد الله ولما من العدو إعاذ بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بلا منشأة يبقى أنت دلوقتي مر عليك قلب سليم قلب مريض قلب ميت أنت قلبك سليم ولا مريض. مر عليك قلب أجرد فيه سراج يزهر وقلب مغلق ما مغ... م... م... م... آ... آ... آ... آ... آ... عليه غلاف أغلف وقلب منكوس وقلب تمد مدتان الشيطان يدخل ويطلع وحرب سجان هذه قلوب أين قلبك من هذه القلوب وعندك أحوال قلب يكتشف اللي دخل ده شطان واللي ده ملك وده شطان يعني كلب أعوذ بالله مشهة الرجيم يعني اخس امشي وده ملك يعني نور يعني أهلا وسهلا ومرحبا فواحد في حالة غضب وبعدين اللي جواه كلمة إهدى بس كده واستعيز بالله مشهة الرجيم رح توضى بس ده ملك فهيجد فيه استجابة فعلا يروح يتوضى هو غضبان وزعلان خالص ورح يتوضى وصلي يعمل أي حاجة يروح مسجد حس أنه فيه خير وفي ثاني يقول له يتوضى وبتاع هتوضى هأعمل إيه هتوضى أنا عايز حق الأول هو هتوضى هو أنت شايفني مثلا شايف علي أي غلط اللي فيه فده معه شيطان فالقلب هل قلبك يشعر بلمة الملك ولمة الشيطان ده أمر مهم جدا إنك أنت تعرفه وإعلم كلما طهر القلب أغلق في وجه الشيطان وكلما كان فيه هوى وصفات مذمومة كان هذا صالح جدا لدخول الشيطان ويركن إلى ذلك فتخليه القلب من قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات وعمارته بذكر الله تعالى هو الذي يجعله مكان للملائكة ويظهر في أثر الملائكة وكما في حديث حزيفة بن اليمن قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب قلبك ده كأن القلب القلوب الأول كلها واحد وما ربك بظلام للعبيب القلوب كلها واحد لمبة سليمة ركبها تنور قلب سليم تجيب له الأثر يؤثر فيه مثلا المطور هيلف في نين وهو قابل أن يلف في شمال الشيء ده قابل أنك تحطه في التلاجة مية تتجمد وتبقى تلج وقابل أنك تحطها على النار تغلي وتبقى مية بتغلي وقابل أنك تسيبها تأخذ درجة حرارة الجو أي فطرتها كده فالقلب سليم يتأثر بالرحمن بكلام الله بلمة الملك ويتأثر بالشيطان فتعرض الفتن على القلوب انت شفت الحصيرة عود وبعدين تربط وبعدين تجيب العود التالي وبعدين تربط وبعدين العود التالي فهكذا ينسج الحصير عود جنب عود سبحان الله بقت حصيرة مترين في فتلات وهي عود عود فالفتن تعرض على القلوب ليست جملة واحدة وإنما عود عود لغاية ما تبقى حصيرة وتتفرش وينام الشيطان فيها تعرض القلوب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشهبها قابلها وربطها وهل من مزيد تجي العود التاني فالعود الأول نكتت فيه نكتة سوداء النكت مثل الخربشة غير الن النقط بالقف والطه يعني نقطة دي بتبقى سطحية إنما النكت بالقف والط يعني مثل الخربشة أثر حفر نكتة سوداء أثر أسود والتانية أثر أسود والتالتة أثر أسود وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكته بيضاء يعني ال الفتنة جاية فصدها القلب أنكرها ما كان ينور ما كان ينور يعني حتى حتى يصير بقى مثل السراج وذكر ما هو الأصل واحد أو خام الخام ده أتجي الفتنة يا إما تسود يا إما إيه تبيض حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا أسود روبة يعني مش السواد اللي هو الكالح ده يعني سواد مثل, مثل الطين روبة أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يتحول ينتكس تنقلب صفاته يعني لا يعرف المعروف من المنكر ثم يقول على المنكر معروف يقول والله النقاب حرام ويقول على التبرج حرية المرأة ويقول على حكم الله عز وجل لا يصلح ويقول على الإباحية وكذا دا التقدم وهكذا ينتكس حتى يصير المعروف منكر, منكر معروف. فلا يعرف إلا ما أشرب من هواه يعني هو دلوقتي مزاجه تعبان إيه اللي بروأ مزاجه السجار ده واحد دا درجة مثلا درجات طب الثاني بيتعطح حبوب طيب الثالث بيروح مش عارف يسمع عغاني طب الرابع هو ده اللي بنيحه ودي مش راحة إنما ده اسمه انتكاس لأنه قبل هذه الفتن وقلب أبيض لا تضر فتنه ما دمت السماوات والأرض كان مثله ابن الزجاج في زجاج نوع يعني كريستال شفاف جدا فترى منه ولو وقع عليه حاجة تغسله. يعني لا تختلط به الفتنة ولا تلابسه حاجة سطحية يسهل غسله وطهارته فلا تضره يتعرض للفتنة ولا تضره مش هو اللي بيعرض نفسه يعني تتعرض الفتن بسبب الحياة التي نعيشها فمليئة بالفتن فلا تضره الفتنة فهذا بالنسبة عرض الفتن على القلوب كما ذكر حذيفة فهل قلبك تضره الفتنة ما معنى تضره يعني يشربها ينفعل بها وتأثر بها ويعيش معها هذا يصعب علاجه ويعالج، ولكن يصعب علاجه أما إذا كان لا تؤثر فيه ينكر الفتنة هذا يزداد قوة وصلابة وإضاءة يعني سبحان الله العظيم يتعرض الأخ الشاب البنت الفتاة للفتنة فتنكرها تخرج من الفتنة بزيادة إيمان يتعرض فتفتنه ينكسر لها فيخرج منها بنقص إيمان وصعوبة علاج صعوبة فنمثل مثال علشان إيه نطبق عمل فتنا إنسان تعرض لها انكسر بهذه الفتنة وضعف إيمان يعمل إيه يأتيه الشيطان هو فاريس في هذا الحال يأتي الشيطان فيزيده ضعفا وتأخرا وتخلفا بيتأخر عن صلاة الفجر بيتأخر عن صلاة السنة بيضيق مش عارف يفتح المصحف وبعدين يترك كذا ويترك كذا وبعدين تسوء أخلاقه ليه؟ لأن هو إيمانه ضعيف جدا وعليه هجوم قوي وهو إيه؟ لما انكسر فكأنه استسلم والندم سلبي يعني مش عارف يعمل إيه وحاسس كذا إني مفيش فائدة وكاد يصابوا اليأس. فالحل ليس هكذا وإنما يحول الندم إلى شعور إيجابي. كيف ذلك؟ يعلم أن الندم حسنة والتوبة حسنة وأن العلاج في الصبر والثبات على التوبة فيكون عنده همة وعزيمة وعقل وحكمة إنه لو أرد أن يخرج من هذه الحالة التي هو فيها بالسكوت السلبي فستزداد سوءا فعليه أن يقوم مستعينا بالله عز وجل فإذا قام مستعينا بالله يجد تقدم تقدم وأول هذا التقدم أن يقوم فيصلي ركعتين هذا هو الباب واستعينوا بالصبر والصلاح فأيما إنسان تعرض لفتنه وهذه الفتنه وقع في معصية أو في خطأ أو في مخالفة أو في ضرر أو في أمر وهذا الأمر انكسر فيه فيأتي شعور بالندم والحسرة ويستسلم لهذا الشعور فسيزداد تأخرا سيزدد تأخرا لدرجة النشتيكي مش عارف يعمل ايه فلابد ان يدرك نفسه اولا بان يحول هذا الشعور الى شعور ايجابي ان يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين يبقى كده ابتدى ينهض باذن الله سيكتاز المرحلة دي الى الخير ويبدل الله سيئاته حسنا فامراض القلوب بتنقسم إلى أمراض الشهوات وأمراض الشبهات أمراض الشهوات مثل قوله تعالى ولا تخضع بالقول فأطماع الذي في قلبي مرض مرض الشهوة وأمراض الشبهات مثل قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هو مرض الشك وجميع وعلاج جميع هذه الأمراض في القرآن الكريم فأمراض القلوب تجمعها أمراض الشهوات وأمراض الشبهات والقرآن شفاء للنوعين ففيه لأمراض الشبهات بينات وبراهين قطعية وفيه لأمراض الشهوات مواعظ وحكم معبا فعندك مرض مثل مرض الشبهة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لولا يأتينا بآية من ربعز معجزة فربنا سبحانه وتعالى قال أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية لا فهذه آية وما كان أكثرهم مؤمنين فالقرآن فيه رد على على الشبهات وفيه رد قوي جدا جدا على الشبهات فالإنسان لما يرى كيف رد القرآن على الشبهات ضرب لهم أمثلة إن قبلهم قوم سألوا آيات وجاءت الآيات وكذبوا به وأن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينزل الآية ولكن من سنن الله عز وجل لو نزلت آية وكذبوا يهلكهم الله عز وجل إن هذا عناد فالله تبارك وتعالى يمهلهم ويريهم آيات لو كانوا يريدوا آيات هذه الآيات في الكون ومنها الأرض وما تنبت من النبات وهذه معجزات لا يستطيع أحد أن يصنعها. كيف تحدث فيتأمل فيها فيعتبر والمؤمن ينظر في القرآن الكريم فيجد الشبهة والرد عليها واضح جدا فيزداد إيمان وأما شفاء الشهوات فتجد الموعظة الحسنة مثل قصة يوسف عليه السلام وكيف تغلب على امرأة العزيز وهو كان في محنة شديدة جدا. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. هو ده الكلام ما فيش باي يعني لف ودوران. قال معاذ الله أعوذ بالله وأراد أن أن يفر. فمواعظ في القرآن الكريم والقرآن شفاء لأمراض القلوب جميعها قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فهل تجد هذا عمليا في نفسك يقول الله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لقوم يعقل فكما يحيي الأرض يحيي القلب وكما يشفي من أمراض البدن يشفي من أمراض القلوب فأنت حتى يأتي الدرس القادم علامات مرض القلب علامات صحة القلب هتذاكر أنت قلبك شوف ما هي العلامات التي في قلبك وما هو قلبك من هذه القلوب التي ذكرناها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يطهر عمالنا من الرياء وأن يطهر ألسنتنا من الكذب وأن يطهر عيوننا من الخيانة اللهم إنا نسألك قلبا سليما وعلما نافعا قلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الحمد لله رب العالمين